التسجيل التسعون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الحرية باء المعروف ف ا ت ب